123. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون 36. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم أ الذي كان يعملوا وَصين الإنسانان بوالديه خسنا وصين وَإِن جَهدَاكَل تُشِكَبي مَا لَْسَلَكَ بهِهِ يَِلْمُم فَلَ تُطْرهُمَا وَإِن جهذاكَ مَا رَْي سَلَكَ ب يَِمُم فَ تُترهُمَا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إلي مرجعكم فأنبئكم بما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 جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن الناس لن يقول آمنا بالله فإذا أوضي في الله جعل فتنة فَسِكَارَ بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَتْ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 وَلا يََّب اللههَُّينَ آمًا وَلا يعَّمًا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وقال الذين كفروا كَاذِبٌ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ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 وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فربت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخدهم الطوفان وهم ظالمون